من اثرا با لاصحاب اليمين سله من الاولين وسله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحم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 أَمَّ جُمِعُون إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا البطون. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نحن نحن الخالقون نحن قددرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِ تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ فحْنُ جَعَنهَا تَِّرَةَ وَمَتَعَِمُقُين فَسَِّح بِسمِ رَّكَ العظِييمم فَلَا أُقُصِمُ بِمَواقِ النّجُوم وَإِهُ لَ قَسَمُ اللَ تَعَلَمونَ عظِيم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 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا